ولم يستفد من وجود المخلوق المرزوق اسما لم يكن له ولا معنى من معاني اسمائه لم يكن له لأنه جل وعلا هو الغني بذاته عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه فقرا ذاتيا لا ينفك عنه أبدا ثم الحاجة ما يجوز أن نطلق أن الله يحتاج شيء تعالى وتقدس لكن هذا جاء للنفي لا حاجة لله جل وعلا فهو جل وعلا غني بذاته عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه فقرا لا ينفك عنه أبدا هذا قال خالق لا حاجة رازق بلا مؤنى مؤنى المؤنة ما هي مؤنة الكلفة أن يتكلف الشيء أو يتطلب منه عمل أو ما شبه ذلك الله يقول للشيء كو فيكون إذا أراد شيئا قال له كن فيكون بالحال على وتقدس وقد يجعل الشيء الذي يكون على نمط واحد ووترة واحد لا تغير يغيروه إذا شاء يخرج الحي من الميت وهج الميت من الحي وقد يوجد ذلك يكون آية من آياته مثل عصا موسى عصا يابس غصا من الشجرة يابس ما يلقيه ويصير حية مرة يكون مثلا ثعبان ثعبان عظيم مرة يكون حية مثل الجان والجان هو الحية التي تكون حركتها سريعة جدا تتلوى وتتحرك بسرعة هذه تجمع بين الحركة السريعة وبين الكبر ثم يأخذها وتعود عصا عصا كمكان السحر لما ألقوا حبالهم وعصيهم ملأت الوادي ملأت المكان كلها صارت عصي وحبال تتحرك ألقى موسى عصا فالتقفت التقمتها كلها وهي على ما هي عليه عصا فإن راحت كل هذا بقدرة الله جل وعلا لا يمكن أن يكون يعني فعل البشر أو فعل المخلوقين شيء من هذا ولهذا السحر لما كانوا يعرفون الامور تماما خروا سجدا لله وقالوا آمنا برب موسى وهارون مع أنهم يعرفون أن فرعون سيقتلونهم ولكن لا يبالون بهذا انهم يعني تحققوا يقينا ان هذا هو الحق من عند الله جل وعلا على كل حال كل قولهم مثلا في هذا يعني خالق بلا حاجه رازق بلا مؤنه يعني انه خلقه يخلقهم لحكمه يريدها وليس لانه يتكثر بهم او يتعزز بهم بل لا ينفعونه ولا يضرونه لو اجتمعوا على نفعه بشيء ما استطاعوا او اجتمعوا على ضارته بشيء ما استطاعوا كما في الحديث الذي في صحيح مسلم ليس بذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن الله جل وعلا يقول حديث قدسي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تتضالموا. نعرض المعذق مع الله. الظلم محرم. الله حرمه على نفسه. والعجب أن شرح الحديث لو ترجع إليه إلى شرح الحديث في. كتب الشروح التي شرحت الحديث كلهم إلا من شاء الله يقول حرمت الظلم يعني جعلته ممتنعا سبحان الله جعلتهم ممتنعا للتحريم المتناء جعلته ممتنعا علي هذا صحيح هذا باطل في الواقع حرم الله جل على شيء أن يمكن وجوده كيف يقول حرمته ولا يمكن وجوده شيء ممتنع ولكن عندهم يعني انحرافات كثيرة في العقيدة وفي ما يتعلق بالله جل وعلا هذا منها من هذه الأمور خالكم بلا حاجة رازقكم بلا مؤنة يعني أنه على كل شيء قدير، وأنه غني بذاته عن كل ما سوى. لو فسر هذا بهذا الكلام لكان أوضح وأجمل وأحسن وأحسن من تفسيره بهذا كله بلا حاجة بلا مؤنة. ولكن هو رحمه الله يريد يعني أن يجعل الكلمات متناسقة مع البيان. ثم قال مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة يعني أنه حكم على خلقه بالموت ولا بد منه وهو غير خائف منهم ولا ينفعونه بشيء ولا يضرونه بشيء وإنما هو يقدرته ومشيئته تعالى وتقدس وحكمته ايضا وجزاؤه فيها لأنه خصوصا الجن والإنس أهل التكليف الذين كلفهم الله بعبادته وتوحيده خلقهم إما للجنة أو النار ولا يدخلون الجنة والنار إلا بعمل يعني مجرد مثلا خلق يدخل النار وخلق يدخل الجنة هذا لا يمكن لا بد أن يعمل بجعل لهم هذه الدنيا وجعل الوعد غيب غائبا عنهم والغائب قد لا يصدق به أكثر الناس أكثر الناس ما يصدقون إلا بالمشاهدات والمرئيات التي يرونها ويشاهدونها. ولسيما إذا كان أيضا الغيب فيه بعد ودونه موت وحياة فهذا ازداد بعده أيضا عند كثير من الناس حكمته اقتضت هذا أنه يخلقهم ويجعلهم في هذه الدار يعملون وبيّن لهم أن الكثيره الكثيرة دلة في أنفسهم وادله تحيط بهم من كل جانب من الفوق ومن التحت ومن اليمين والشمال وغير ذلك كل ما يقع عليك عليه نظرك فهو دليل على أنك مخلوق وأن لك خالقا كسوف يدينك سوف يجازيك ولكن هل يفكر الإنسان في هذا؟ كثير من الأمور صارت كأنها عادية وإلا الإنسان في نفسه آية من آيات الله جل وعلا. كونه مثل نطفة اصله قطرة ماء كيف انقلبت هذه صارت قطعة قطرة الدم ثم تحول الدم إلى لحم ثم تحول إلى عظام وإلى ذا ثم خرج حي يسمع وبصر وقلب ومع وغير ذلك أمور كثيرة جدا هل الأم لها تصرف والوالد له تصرف في هذا هذه من آيات الكبيرة التي تدل على قدرة الله وأنه على كل شيء قدير تعالى وترى ثم انظر أنظر فوق السماء العظيمة هذه هي التي أوجدت نفسها أو أجدها أو جدها شيء مثلها لا يمكن انظر مثل الرياح التي تأتي من يمين وشمال ومن ال... من الذي جاء بها من الذي خلقها لذا أوجد بهذه أمريكا ولا روسيا ولا غيرها ثم انظر إلى السحاب هذا الذي يجري بين السماء والأرض كيف يحمل المياه التي إذا نزلت على الأرض غمرتها وقد تهلك من فيها منين هذه منين جاء يقول له غيري كذي. كل هذه أدلة واضحة على أن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء وهو الذي يجب أن يعبد ثم كفى هذا ما كفى هذا فأرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب على بني ادم ومع هذا كله أكثر الناس كفروا ولم يؤمنوا وهذه كلها من مقتضيات حكمة الله جل وعلا يعني أكثر الناس كفروا بالله جل وعلا لهذا كانوا قال أهل النار وقال مميت بلا مخافة أن يخاف الله جل وعلا تعالى الله وتقدس هذا لا يجوز أن يطلق على الله جل وعلا الله جل وعلا هو القهار الذي قهر كل شيء القاهر فوق عباده فهو جل وعلا له الملك كله وله الحمد كله وله الأمر كله كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم وقوله بعث يعني البعث الأصل في البعث هو إثارة الشيء البعث بعثت البعير إذا أثرته من مبركه، وبعثت الصيد إذا أثرته من مكمنه. ولكن المقصود هنا في البعث إحياء الأموات حونه يحييهم بعدما أماتهم بعدما كانوا رميما صاروا ترابا ذرات التراب التي تحولت أبدانهم إليها تجمع ثم يعودون كما ماتوا تماما على صفاتهم وهيئاتهم وأخلاقهم وأفعالهم التي تضع عليها ولهذا اخبر جل وعلا عن صنف من الناس انهم اذا بعثوا يحلفون لله كاذبين كما يحلفون لمن تخاصمون بهذه الدنيا كاذبين ويزعمون انهم على شيء وهم ليسوا على شيء يعني على اخلاقهم وعقائدهم تماماً ما اختلفت هكذا يبعث الناس على هذه فهو باعث بلا مشقة تلحقه تعالى وتقدس لأنه يقول للشيء كن فيكون فهو على كل شيء قدير إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون ما يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه هذا عود إلى ما مضى في الابتداء وكلمة ما زال ما زال يعني تعني الاستمرار الذي لا نهاية له الاستمرار and الشيء، وبصفاته يعني the fact على كامل الكمال المطلق من كل وجه، ولم يكتسب شيئا من الكمال بوجود الخلق، every تعالى كامل في صفاته not قبل خلقه قبل أن يخلق خلقه كما مرى أنه يسمى الخالق ولا مخلوق والرازق ولا مرزوق يعني قبل كل شيء هو الكامل الكمال المطلق في ذاته وفي ما يلزم لذاته من الاوصاف والأسماء وغير ذلك ولهذا قال لم يزدد بكونهم يعني بوجودهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته يعني أنهم اكتسب شيئا من صفاته بوجود المخلوقات تعالى الله وتقدس فله الكمال الكمال أول وآخرا وما بين ذلك هذا من خصائصه تعالى وتجلى ربنا جل وعلا له الكمال المطلق من اي وجه كان احد فيه بما مضى هذه الامور الماضيه اذا كان فيه اشكال وفيه سؤال لازم نقف استشكل يعني الشيء الذي ما نبنا نمر على شيء ونحن نفهمه إذا كان كله مفهوم هذا المطلوب ما إذا كان فيه شيء غير مفهوم أو شيء فيه عليه إشكالات يسأل يسأل عنها ونتعاون على حل المشكلة. والتوثيق بيد الله جل وعلا ما فيها ان شاء الله ما في شيء الجولة لا يكون في اشكال امم ليك اقرا اقرا اللي في السؤال ها في سؤال اقرا السؤال عندي سؤال في سؤال ايه سؤال انت انت الدرس يعني اقرا صح طيب اقرا السؤال طيب يقول السائل قلت حفظكم الله إن العبد لو دعا الله بأي اسم من اسمائه على سبيل الفقر المحقق أجابه الله إذا فما وجه تخصيص الدعاء بالاسم الأعظم كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد دع الله باسمه الأعظم الذي اذا سئل به أعطى واذا دعا به اجاب على سبيل سمع شوي يجب تبين شوي يا أول السؤال وش يقول أول السؤال أعيده أول السؤال أعيده طيب. يقول قلتم حفظكم الله إن العبد لو دع الله باي اسم من أسمائه على سبيل الفقر المحقق يقول هكذا السؤال أجابه الله نعم إذن فما وجه تخصيص الدعاء بالاسم الأعظم كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم نعم هو الأعظم يعني اسماء الله كلها عظيمة ولكن الصفة, الصفة التي يدعو الإنسان بها هي التي تستوجب الإجابة لو مثلا منافق ولا كافر ولا عرف الاسم الأعظم هما دعى به هل يجاب لا يلزم ما يزم،, يزم. الاسم الاعظم قد يكون يعني بإسماء الله كلها عظيمة في الواقع، كما قال ابن القيم وغيره، كلها عظيمة، ولكن الإجابة تتطلب يعني ذل الإنسان وخضوعه وحضور قلبه، ففي الحديث لا يستجاب من قلب ساهي قلب سائمه الله وذل او يستجاب إذا اذا خضع وذل وحتى لو كان مشركا قد يجاب ولهذا يقول الله جل وعلا امن يجيب المضطر اذا دعاه هل قيد المضطر هنا امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء هذا جعله الله ايه على وجوب توحيده عبادته لا يكون لذلك. المضطر هنا قد يكون مشركا وقد يكون غير مشرك اذا اضطر ودعا بالضروره التي الجاءته استجيب وان كان كافرا كيف المسلم يعني انه دعا الله في اسم الله الاعظم يعني على هذه الصفه التي قال الرسول لانه قال اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك, أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد لما قالها أتقال دعا الله باسمه العظم ولكن الدعوة تحتاج إلى أن يكون الإنسان متأدبا مع الله جل وعلا وأن يكون أن يأتي بالأمور التي تلزم لهذا أولاً يثني على الله جل وعلا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بالدعاء الذي كما اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو كل دعوة يمكن أن تستجاب الله جل وعلا يقول في, في هذا في الدعاء والإجابة رأيتم أتأكم عذاب الله اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء قيد, قيد بهذا إن شاء وتنسون ما تجرون الله جل وعلا طيب يقول السائل ما هو الخطا الذي وقع فيه أحسن الله إليكم إني حرمت الظلم على نفسي يقول ما هو الخطأ الذي وقع فيه شراح الحديث وقع أنهم قالوا أن هذا ممتنع على الله الظلم ممتنع على الله هل الله يحرم شيء ممتنع عليه هذا خطأ خطأ واضح فهو يمكن وقوعه ولكن فهو مثل ما قال الله جل وعلا يعمل من الصالحات من ذكر انثى فلا يخافوا ايش ولا هضم يعمي الظلم ان يوضع عليه سيئه غيره والهضم ان يؤخذ من حقه نعطى غيره هذا ما يخاف هذا الظلم مثل مثل هذا يجب ان يفسر بمثل هذا او يفسر بأنه ممتنع ممتنع على الله لماذا هم يقول ممتنع تعرفون عن السبب هم يقولون إن الله جل وعلا له الملك كله وهذا حق الله له الملك كله ولكن الله جل وعلا أعطى الإنسان قدرة وأعطاه عقل وفكر وأمره بشيء يستطيع وكذلك منعه عن أشياء يستطيع الامتناء منها فإذا مثلا فعل ما أمر به وانتهى ما نهي عنه فجزاؤه أن الله يثيبه لهذا أخبر جل وعلا أن الوعد عليه حق وهم يقولون لو عذب أهل طاعته ما كان ظالما ولو جعل مثل كافرين في الن في الجنة ما كان ذلك غلما هذا كله على خلاف ما قاله الله و قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فنجعل مسلمين كالمجرمين أخبروا أن هذا ما ما يكو في المقصود أنهم قالوا إذا كان الله جل وعلا له الخلق كله وله المنفله والتصرف فيه ولهذا فسّر الظلم بأي شيء الظلم بأنه التصرف في حق الغير في مال الغير أو حقه بلا حق التصرف في مال الغير بلا حق هل هذا تفسير صحيح؟ هذا غير صحيح التفسير تفسير الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. هذا هو تفسير الظلم. ولهذا صار الشرك أظلم الظلم لأنه وضع وضع العبادة في غيرها.